ولا شيء هناك برائب فأشهد أن الله أرسل عبده بحق ولا شيء هناك برائب وقد كان نور الله فينا لمهتد وصمصا متد على كلناكبفتشهد أن الله أرسل عبده. ولا شيء هناك برائب وقد كان نور الله فينا لمهتد وصنصا تدمير على كل ناكب وأقوى دليل عند من تم عقله على أن شرب الشرع أصفى المشارب أصفى المشارب لا في سلامة فكره على كل ما يأت به من مطالبي من مطالبي فأشهد أن الله أرسل عبدا بحق ولا شيء هناك برائبي وقد كانوا الله في لغة متدب ونصام متدب كل على كلناكبي على كلناكبي سماحة شرع في رزانة شرعة وتحقيق حق في إشارة حاجبي مكارم أخلاق وإتمام نعمة نبوة تأليف وسلطان غالب وسلطان غالب نصدق دين المصطفى بقلوبنا على بينات فهمها من غرارب فأشهد أن الله عبدالله بحثی ولا نور الله كلناكبي كلناكبي be